وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون